براءة من الله ورسولي إلى الذين عهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غيروا عجل الله أنكم غيروا عجل الله وأن الله مخز الكافرين وأذارهم من الله ورسوله إلى النَّاسِ ومن الحج أكبر لأن الله بريء وَرَسُولُهُ المشركين ورسوله فإن تبتفوا خير لكم من دولده فاعلموه أنكم غير مجدد لأشهر الذين كفروا هذا ابن أليم إلا الذين أعدتم لم ينقصوكم الشيء ولم يظاهروا عليكم أحدهم ما ما إن الله يحب فإذا سنأخذ أشهر وحرم فأخذر مشرقنا التنز وجدتمهم واخذوا محسروا وقعودونهم كل مرصادا فإنت أبوا أقوم الصَّلَاةَ وآتوا الزكاة فقروا السبيل من الله وَإِنَّ رحيم وإن أحد من المشركين استجابوا أجرتها يسمع كلام الله يسمع لا كيف يقوم نوشي ما عند الله وعند رسوله إلا الذين عادوا من الروس الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا إن الله يحب المتقين <تصفيق> كيف ويرارق ما يرقب فيكم إلا هو لا ذمة يرضونكم يفعا وتامى قربوا مهزوا ماسقون اشتروا بيد الله سمناهم قليلاً فصدوا عصيم إن الساء أما كانوا أمر لا يقول في ممل ولا ذم إلا ولا ذمة ورأيكم المتدون فأنتبوا قوم الصنادقات والزكاة رخوانكم الدين وفصل آيات علمون وَإِنَّكَ لَسُوءٌ أَمَرٌ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْمَطْلَبِ مُقَاضِرٌ مَدْرُجُ مُقَاضِرٌ أئِمَّةَ الْكُفْرِ نُمْ لَعَلَّمَا لَوْ نَعْلَمُ لَنَهَوْنَ أَرَأَيْتَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكثُوا عَهْدَكُمْ وَهُمْ مُحَمُّو الرَّسُولِ بَدَّهُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ حَقٌّ تَخْشَوْنَ أَطِيعُوا اللَّهَ عليهم من يعلم الله منكم من دون اللَّهُ وَيُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَرْزُقُكُم مِّن فَضْلِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سَمِيعُوا وَأَطِيعُوا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ تُرْضَوْنَ مَا يُوعَدُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ خَيْرٍ فَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَيُضَاعَفْ لَكُمْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَاللَّهُ لَا ما كان للمشركين إن يعمروا مساعد الله شهدين على أنفسهم الكفر أولئك حميطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساعد الله من آمن بالله وليه الآخر وقوى الساد ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهددين. أجعلتم سقعة الحاج من موارد المنسي العرام كما أمن من الله وريم لآخر مجال في سمي الله لأستابون لا عند الله والله وراء ذي الخمس ظالمين الذين أمضوا عجر في سبيل الله بأمهالي وعفظ ما أعظم رجدا عند الله وعوله أولئك الفائزون يبشره رب من أحبات وجنات في أنا عيون الله يا أيها الذين يحملوا لا تتخذوا أباكم إخوانكم ورياء إن استعبون كفر الإيمان ومن يتغلوا منكم وولئك هم الظالمون قل إن كان أباكم أبلاكم إخوانكم أزواركم وشيردوا وهمان وطرفتم وماذا يعتمون تخشونك سادة واتنياراتهم تخشونك تغضون أحب الله ورسمه وجهاتهم في سبيله فَتَرَبصَ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ رَبِّكَ لَا يُؤَخِّرُ وَعْدَهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ۚ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَخْذَكُمْ غَلَّةً وَلَمْ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ ثم يتقلوا اللهم بذلك ويشعروا الله رفو الرعيم يا عيون الذين أمنوا إنما مشترك ماذا جسمنا يقروا المسألة وماذا وماذا وماذا وإن خرفتم الله من فضله ويشعروا الله من فضله ويشعروا الله عليكم حكيم خاطر من يوم الآخر ويحرموا الله الذين قد يعطوا جود يوم صور وقالت اليهود عزير من الله وقال النصارى المسيح الله ذلك قالوا بافوال بوضعنا قال الذين كفروا من قبر اعطاه الله ان يفكون اتخذوا أحبار وربوا وربوا من دون الله المسيح ابن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا لا وَاحِدَا لَا إِلْهَى إِلَّهُ سُبْهَهُمَّ يَشِكُونَ يُغَيِّدُونَ أَنْ يُطْفِرُونَ نُورَ اللَّهِ بِالصَّانِ وِأَوَى اللَّهِ إِلَّا أَنْ يتم نوره ولو الْكَافِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بمدع الحق ليظهره على الدين كله ونوكلها المشركون يا أيها الذين آمنوا إن سرن الأحبار والرغم لا يقلون على ناس والباطر والسلام عليكم والذين كذبون رزه ورفضوا رحمة الله في سبيل الله وغشوا معزاهم عليهم يوم يوما عليه في نار الجهنة وتقلوا وجنه هذا ما كان فَظُنُّ مَا كُنْتُمْ تَظُنُّون إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظُنُّونَ إِنْ أَنفَسَكُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَمْرِكُمْ كَفَا دَامَ الْقَادِرُ مُكْتَفٍ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ المتقين إنما النسيء وزيادة في الكفر يظل من الذين كفروا يحرمون يحرمون وعملوا وعطوا عندما الله فيحلوا ما حرموا الله وزيادوا لهم سوء وأعمالهم الله ونعيد القوم الكافرين <تصفيق> يا أجمال جاء الله لكم ناقل في روح الله استاقلتم الأرض أرضيتم من حياة الدنيا من أغررها مع أثمتها الحياة الدنيا في الأغرر لا قليل إلا تنفروا ونعذمكم عذابا أليم ويستغلقوا من غيركم ولا تضروا الشيء والله كل شيء قدير إلا تنصروا ونصروا الله إذا خرروا الذين كفروا الثاني يسروا في الغار إذ يقولوا للصاحبين لا تحزن إن الله منافذ الله صلى الله لم واجعل كلمة الذين كفروا الصفراء وكرمة الله العليا والله عزيز الحكيم إِنْ خفافا وسقروا جاذبا مالك ومسؤولي سبيل الله ذلكم خير لكم كنتم تعلمون كُنْتُمْ كان عرضا كَانَ وصفرا قاصلا التمعوا بلكم ردئرهم الشقة فسيحيفون بالله لم معكم نجيبون الله يعلم أنه عفى الله عنك لماذا تأمد تأذب منه لك الذين الصدقون والعالم الكاذبين لا يستعدنك الذين يمنون من الله وليوم الآخرين أن يجاهدوا بأموال مفسه من, من, من الله وليوم المتقين إنما الذين لا يمنون من الله وليوم الآخرين وارتأمد فهم في رئبهم يترددون وعجة اللهم القائن. لو خرجوا فيكم لله وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا يُخْرِجُ فِي أُمَّتِهِ ذِكْرُ اللَّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَوْمَ نُفِخَ فِي وَفِي بُيُوتِهِمْ نَادَوْنَا وَاللَّهُ أَنْمَنُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَا نُودِيَ لَا تَفْتِنْنِيَ أَنَا فِي الْفِتْنَةِ السَّاقِطَةِ إِلَّا جَهَنَّمَ وَلَا مَحِيضَةٌ مِنْ تَافِرِينَ يَنْتَصِرُونَ بِحَسَنَةٍ غَيْرَ صُنْعٍ يقول قد الْمُصِيبَةِ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ فَارِحُونَ قُل لَّيُصِيبَنَّهَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا إِحْذَا الْحُسْنَيَنْ وَنَحْلُ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ إِنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعْزَابٍ مِنْ عَنْدِي تربصون. في أَوْ بَيْدِنَا فَتَرَبَّسُوا إِنَّمْ أَكُمْ تَرَبِّسُونَ قُلْ أَنْفِقُوا طَوَاً أَوْ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ وما يمنعهم من تقبل منهم نفقات إلا أنهم كفروا من الله ورسوله ولا يعتون الصلاة اللهم كسالا ولا ينفقون إلا هم كارهون فلا توجبك أمور ولا أولادهم إنه يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الجنة وتزخهم في الصموة المغافرون وإن يحليفون من الله إنهم منكم ومنكم القوم يفرقون لو يجدون من جأنهم وراتهم متخلا لولهم يجمحون ومنهم من يرمزك في السدقات فإن واطوا منها رضوا إلا من واطوا منها إلا هم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضلي ورسوله إنا الله راغبون إنما الصدقات الفقراء والمساكن والأولين على الملف لقلوبهم في الرقاب والغارمين في سمين الله وابن السميد فردت من الله والله عليهم الحكيم ومنهم الذين يغذون النبي ويقولونه وأذونه قل أذونه خيرا لكم من الله وجؤون المؤمنين رحمة للجامة منكم والذين يغذون رسول الله لهم عذابون يحذفون بالله ما كن يرضوكم الله رسوله أحقا يرضوه إن كارموا مدير ألم يعلموه أنه من يحاجز الله ورسوله فأن لو نرى جهنم فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبلهم بما في قلوبهم قل الله خرجوا ما تحذرون وَلَا يَسْتَوُونَ قُلْ إِنَّمَا مَا نَحْنُ مَعْهُ ضُنٌّ وَلَعِبٌ قُلْ أَمِنَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ غَرَّ مَرْطُبٌ مَا لَيْعَلْكُمْ إِنَّ عَفْواً طَائِفَةً مِنْكُمْ عَذِبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بعض يأمرون بالمنكر ويحرمون المعروف ويقصدون أيديهم من رسول الله ونفسهم إنهم منافقون وفاسقون وعلى الله المعافقين والمعافقين والكفر نرى جهنم الخالدين في أي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا شد منكم قوة أكثرهم من أهلا وعولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتعوا من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا أولئك أحمد الطعم أعلوم في وَاَلَّذِينَ هُمْ اَلْخَاسِرُونَ اَرَأَيْتَ الَّذِينَ مِن قَبْرِهِمْ يَقُومُونَ امِنْ يُحْيِي وَعَادٍ وَثَمُودَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ اِبْرَاهِيمَ وَاَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤَذَّقَةِ اَذَドُونُ رُسُلَ بَيْنَهُمْ فَمَا كَانَ اَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَمَنَاتُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ رَبُّ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم أعوذنا لهم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين ورذائمهم جهنم وما هو المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقن قالوا كلمه كفر وكفروا مع الاسلام وهم بمعلم يا نار وما نقموا الا ان اغناهم ورسلهم من فضل فنيته خير لهم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَنْ يُبْدِئُ وَمَنْ فِي وَمَا يَعْلَمُ وَلَا إِلَّا وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِذَا فأعقموا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقانوا بما أخلفوا الله ما بعزوه ما كم يلتبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوعهم وأن الله علام الغيوب الذين يرمزوا للمطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا أجدوا إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منه من ولو عذاب الهدين استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرات فليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسولهم الله على يد القوم الفاسقين فرح المخلفون وقال مخلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموال أنفسهم بسم الله وقالوا لا تنفروا بالحر قلنا رجعا ما شدوا حرا لو كانوا يفقهون فليضعكم قليلا وليكون كثيرا بما كانوا اكسبون فهد وجعك الله للطائفة منهم فاستزنوك للخروج فقل لن تخرجوا من يبدأ ولم تقاتلوا من يعدوا إنكم رضيتم من قود أول مرة فقلوا ما الخالفين فلا تصل على أحد منهم ما تأبد ولا تقوم على إنهم كفروا يماتهم وَلَا تُعُجِبُكَ أموالهم وأولادهم إنه يريد الله يُعزّلهم في الدنيا وتزعقهم فصمهم كافرون وإذا أنزل السورة ثم أنعملوا بلنا وجهدهم مع رسول استاذ القرطون وقالوا ازرنا لكم مع القاعدين راضوا بأن يكونوا ملكوا على فقط ملكوا الملكون لأخير والرسول الذين أمنوا وجهدهم أمارهم فصموا ولكم الخير ولكم مفلحون عد الله من جنة تأتنا مروا فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب أزل لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب مالهم ليس على الضغفاء ونعي المرضى وأن الذين لا يجب ما ينفقون حرجنا إذا نسوا لله ورسوله ما للمحسين من سبيل والله غفور ورحيم ولا على الذين دماء توقن تحمله قلت لا أجد ما أحملكم ما يتولع آلهم تفض من الدم الحزان لا أجد ما يوفقون إنما السبيل الذين يستعزنونكم أغنيها رضوا بأن يكونوا من منهم لا يعلمون يعتدرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا منكم لنهم لكم الله من أخباركم وسير الله وعالكم رسوله ثم تردوا إلى عالم غير الشعر فنبيكم ما كنتم تعملون سيحلفون من الله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فعارضوا عنهم وهم جهلون أم ما كم يعليفون لكم الترضى عنهم فإن ترضى عنهم لله لا يرضى عنهم قول فأسقين أنا أعراب أشدوا كفرون فأقوم أجدوا للا جعلهم حدودا ما أنزل الله رسولي والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذوا معهم منكم التمائل عليهم دارة السوء والسلام عليهم ومن الأعراب من يؤمن بالله وليهم الأخير من يتخذوا معهم ألا إنا قربة لهم سيقرموا الله بلحمة إن الله رفور رحيم والسابقون الأولون من المعجل ونصارهم الذين اتباعوهم بإحسان رضي الله عنه ورده عنه وعدنهم جمال نظيم تعدل ما رقى لذين بها أبداً لأن العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون المديعه مرضوا على النفاق قال تعالى آمنا نحن لمصلوض من, مرات مرات من عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خراتوا عمل الصالح ما الله عليه وسلم الله غفور من ان ويقول الضوء الأنمال من خلص صدقات وأن الله الدباب الرحيم وقل إعماله فاسعر الله عملكم رسوله والمؤمن وستعدون لدى المؤمن والشهد مَا ما كنتم تعملون وقالون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوارهم الله عليهم حكيم. والذي أتغلب السدن وراءك فر وتفريقا بين المؤمنين وإنصارا من حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرفونا عنا إلا اللَّهِ الله يشر إن لَا لا تقم فيه أبدا لمسن أسرت قارن وريمنه وكندقم فيه في رجال يحبون أن يتطارون الله إحب أفمن أستسبني أولا التقوى من الله وأن خير أما إما أستسبني أولا أم صعبه وجهر من نار فنعرفي من نار جهنم والله لا يدلق من الظالمين لا يزعبني أولا الذي فره وتميقه إلا أنت الله أن تقطع قلوبه الله لمنحك إن الله من الممنين عنفسا وحملهم بأن لهم الجنة القاتلون في سبيلنا وعداً عليكم في طرحة الإنجيل والفرقان وعداً عليكم في طرحة الإنجيل والقرآن ومن أوفى بهادي من الله واستبشر الذي واجعتم منه وذلك هو الفوز النظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراطون السعيدون الآمنون بالمعروف اللهم المنكر والحافظ والحيون اللعب الشر مَا كَانَ نَبِيٌّ أَن يَمْنَعَ مِنَ النُّذُرِ رَبَّهُ أَن يَقْرَأَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَأَنَصَّاهُ الْجَائِمَ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَايَا فَرَمَاتَهُمْ رَبُّهُمْ أَن قَالُوا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يَبِين لَّهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَقَدْ الله كَانَ النَّبِيُّ عَادِلًا أَمْ كَانَ مُظْلِمًا أَوْ صَالِحًا لِّيَتَّبِعُوا فِي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرضهم ورحوة وضاقت عليهم أنفسهم وظلوا الله مرجم الله إليس وما تبعهم يتوم لله وتموه الرحيم يا أيها الذين أمنت تقول الله وقوموا معي ما كان لعمل المدينة من حولهم الأعرام يدخل له الرسول لأولئك وما مسؤول نفسي ذلك أنهم لا يبصيهم الضمعون ولا يطعون الموتين الكفراء ولا ينذر النعيم من النار إلا بثمن يعمل الصالحون الله لا المحسنين ولا ينفقون فلقت صغيرة أو كبيرة ما يقتلون غادين إلا بثمن يجزون الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ينفقون فلولا فرق من الفرق من الطواف تندفقون في الدين وليزورون أموال الله ويعلم يحذرون الـ الـ يا أيها الذين آمنوا قاطروا الذي يلونك من كفاء ما يجدوا فيكم أولا وعلمون الله مع المتقين وإذا ما أُنزل السورة من يقولوا أن يكون زادة هذه معنا فهم الذين أعلموا زادة وأما الذين في قلوب المرضون فزادهم الرسل إلى رسل ولا يرون أنهم احترون يقولون يا مرضون لا يتوبون ولا يذكرون فإذا ما أُنزل السورة النظر رب العظيم هل يرأوكم من أحدث سلم يصرف صلو الله والله بأنه قاوم الله يطاون لا قادر يقوم رسوله من أنفسه عزيز بن عليم وعادة الحديث عليكم من أممين الله وكو الرعيم الله لأني ألا ولكل تقرب